إمام مالك يقول لك النكاح فاسد ولا تورس إذا كان في مرض الموت وإنسان يتزوج لاحظ الخلاف خلاف شديد أو خلاف شديد إنه لها المهر والنكاح صحيح النكاح صحيح ومالهاش مهر المهر ده مهر المثل أو إنه المسمى النكاح فاسد ولا مهر لها هنا مبني على إيه هذا الخلاف مبني على إن الإنسان في آخر حياته محجور عليه في التصرفات فكل فقيه من الفقهاء نظر نظرة معينة أنت محجور عليك ورح تجوز كمان المال مش بتاعك المال صار مال الورسة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث ان خير الصدق ما كان عن ظهر غنى وقال أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تؤمل الحياة وتحذر من الموت ان انت لسه عايش وقدامك حاسس قدامك عمر ما انتش مريض ولا غيره فهنا خير الصدقه ما انفقته له ما هواش لغايه ماده عليك الموت وبعدين تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان يبقى افتكرت لما جاء عليك الموت تقول هذا شيء لا وان اوان الصدقه ان او نصادف انك تتصدق الان فهنا نظره انه طالما قال لك هذا الـ الـ الشيء وانه ده محجور عليه ولا مالوش يتزوج اصلا لانه واضح ان زواجه نوع من تضييع المال على الورثه يخصب به ذلك هذا اللي هيسيء الظن في المريض إلا حيحسن نظن في المريض يقول لك وماله المتزود يترى منه محتاج لهذا الشيء تزود يمكن إنسان يفذق بين حادة وحادة وممكن يرجع الأمر للخاضي بقى في النهاية إنه هو متزود أصلا وعنده من يخدمه ولكن عايز ينكد عليهم لجيب واحدة علشان تأخذ هذا المال يبقى هنا نكاية في هؤلاء وتغييظا لهم هنا للقاضي نظرة أن من هذه الأقوال اللي سمعنا طيب يقول لنا إذا طلق هذه المراه اللي تزوجها في مرض الوفاه قبل ما يدخل بها قبل ما يدخل بيها. لها نصف المسمى لها نصف المهر عند الامام مالك طالما وقال ان بتاعه غير صحيح هيقول ايه ما لهاش حاجة أصلا ما لهاش حاجة أصلا أنا ليه يقول لنك بيتهم هذا المريض بقصد الإضرار بقاءه فيه ناس كده في مرض وفاته يقول لك طيب أنا مش حاولي سكولة مالين في المال كله ويفعل هذا الشيء كنوع من ال ال الكيد للورثة نقول إذا كان الورثة أساء وليك سيب أمرهم لله سبحانه وتعالى إن أنت لازم أنت تعقبهم بنفسك تعقبهم بالإسم بأنك تأسم اترك الله عز وجل سيعقب هؤلاء على عقوقهم ماكه طيب طلاق المريض هل إذا اذا طلق في مرض الوفاه هل يصلح منه تطليق طالما ان عقله موجودا يبقى الطلاق وقع طلق المراه خلص. وقع الطلاق المريض إنما إذا علمنا أن هذا التطليق بقصد الاضرار انه قصد الضرر طبعا بقصد اضرار إذا قصد اضرار إذا طلقها وهي في عدتها ستنس ستدنس منه طالما من انها في العده لكن الأمر أنه انتهت عدة هذه المرأة ومات هذا الإنسان بعد العدة وعرفنا أنه أصد حرمها من المراث يعامل بنطيد قصده تورس منه هذه المرأة يبقى يقول جمهور العلماء تالث هو المرأة إذا طلقها في مرض وفاته قصدا لإضرارها طيب إذا كان هي المرأة لا طلقني مش عايزة أعيش معك أنا مش عايزة أن أعيش معك هي رفضة أن هي تخدمه وهو مريده قال الله هي رفضة تخدمه ورفضة تعيش معه وهو مريد وبعدين طلقها وانتهت عدتها وقال حوارسها معامل نقيد قصده قصد ما فيش له قصد هي اللي طلبت هذا الطلاق يبقى هنا على ذلك نفرق بين أن تطلب هي الطلاق لأن هي أرفان منه ومريده في مرض الموت ويش عايزة أعود معاه وشايف لها حاجة أنية وإذا طلقها لا ترسه إلا إذا مات هذا الإنسان وهي في عدتها في عدتها طلقها طلق الراضييه وكانت في عدتها فمات يبقى على ذلك ترثه هذه المره اما إذا طلى بقصد الإضرار تورث منه تورث منه طيب العارض السادس وهو الاخير من عوارض الثانويه الموت الموت يقول لنا يكون الإنسان به طبعا عاجزا عاجزا تاما يترتب عليه انعدام ما فيش أهلية لا لا أداء يأدي إيه بعد الوفاة مفيش وأهلية الوجوب أنه يجب عليه او يجب له خرصمات الإنسان تسقط عنه دميع التكاليف الشرعية إلا ديون إلا ديون إبقى الدين إما يكون دينا لله وإما يكون دينا للبشر الدين لله عز وجل زي زكاة اللي عليه زي الحج اللي وجب عليه وعنده مال ولم يحدي بأديون الله عز وجل تؤدى عنه بعد الوفاة وإلا فهو مسؤول عند الله عز وجل عنها بعض أهل العلم زي مثلا أحناف تسقط, تسقط عنه الزكاة معنى تسقط عنه الزكاة هم نظر نظر معينة قال لك الزكاة فاعل من الإنسان خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها أن يطهارا وأن يتزكاما خلاص ما مات هذا الإنسان وكان الزكاة أنه يؤديها طوعا عشان يؤجر عليها الآن لا داتي حتؤدى عنه مش هو اللي حيؤديها طوعا فيبقى سقطت الزكاة يبقى الورثة هيأخذ المال كله ومش حيطلها روحها وهو يروح النار يستاهل الشافعية وغيرها قالوا إنه لا الزكاة لها حكتين نظرتين نظرة الفعل من المزكي ونظرة الموسال الفقير إذا الفعل من المزكي هذا لم يؤديه لكن الفقير اللي محتاج لا هو لم يفعل هذا الشيء ولكن تجبر بأن تؤدى عنه بعد وفاته فيخفف عنه من عذابه في طركها وينتفع الفقير بهذا المال وهذا الرادح أنها دين وعموم الديون النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أرأيتي لو كان على أديك دين أكنت قاضية قلت قاضية هذا الدين قالت نعم قالت فدي الله أحق فدين طالما دين الله أحق إذن قول الجمهور أولى في ان هذا المتوفى الحقوق المالية التي الله عز وجل تؤدى عنه حتى لا يعذب عليها والحقوق المالية للبشر هذا بنصف القرآن من بعده وصية يوصي بها أو دين لبهذه حقوق البشر لكن بيقول لنا إن العلماء يقولوا في أهلية الوجوب اللي بتكون بالزمة وأنها تفنى بالموت يطرى تفنى بالموت مباشرة مجرد ما مجفنت يبرح كل حالة ولا إنه لا لسه جزء منها اللي حتؤدى به الحقوق عشان يرحم به هذا الإنسان فهنا الأهلي والله سأقولنا فانية كاملة ولا فانية جزء منها لغاية ما تؤدى باقي الحقوق وبعد ذلك لا تفنى مش هتفرق عندنا في المحصلة النتيجة إنه لابد من قضاء الديون التي ذكر الله عز وجل من بعد وصية نوصى بها أو دين والتي قالها النبي صلى الله عليه وسلم حق الله أول يبدين للبشر بنص للبشر بنص القرآن وعمما فدخل تحته دين الله أيضا أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه دين الله أو لكن هنا إذا كان الإنسان عليه دين للبشر وبعدين مات مفلسة هيعمل إيبا الإنسان صاحب الدين الآن هذا المتوفى توفي مفلسة هيملك يروح للورسة اشتغلها تولي تفعولي لا, لا, لا تزل وزلت وزر أخرى الدين كان على فلان ما هوش على فلان الآخر إذا ترك هذا مالا ويجيش الوراء سيقولوا أنه ما سابش هذا البيت ما سابش فلوس مهمها البيت فلوس بيع البيت وهدت نفسك شقة بالإيجار ويدفع التمن تقول لي خليك أنت تورس المال وربنا يقول بعد وصية ينصت بيها أو دين يبدين قبل أن تأخذ أنت بيت هذا الإنسان المتوفى الغرب ان يقول لنا العلماء إذا كان في كفيل كفل هذا الإنسان في حياته ومات هذا الإنسان المتوفى هل الكفيل ملزم الآن بأداء هذا الدين نقول والله إذا سقط عن المتوفى سقط عن الكفيل من باب أولى لأن الكفيل نحن نعرف فيه فرق بين الضامن والكفيل الضامن للمال إذا ملزم بأداء المال الكفيل بالشخص بالشخص. يعني أنه مين يكفلك يوم أنت أطلب الدين وملأكش مين, مين يجيبك فإذا توفي هذا الإنسان سقط عن الكفيل ولا لم يسقط هاجبه منين الكفيل لهم من القبر لكن الضمان هو ضمان للمال يقول لك إذا الإنسان ما دفعش أنا اللي حقرم هذا المال فإذا مات هذا الإنسان ومات مفلسة أنت الضمانته أنا لم أعطيه مالا إلى الضمانك يبا هنا الضمان المالي شيء والكفالة للإنسان شيء آخر